بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرون وَلْيَوْمِ الموعود وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا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 لَهُ عذاابُ جَهًاَّ مَ وَلَهُم عذاابُ الحَريق إِ الذي نَ آمنُوا وَامِن الصَّالِحاتِ لَهُ جََّةٌ تَجرِي مِن ت تحتهَاأَ ذَلِكَ الفوز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 هُوَ مِنْ وَرَائِهِم مُحِيط بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيد فِي لَوْحٍ محفوظ